قال لقد علمت ما أنزل أولئك إلا رب السماوات والأرض بطائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا قال لقد علمت Bielaukak, leh